فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا, جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا